ربنا افرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الارض ويدركوا الهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ قَاهِرٌ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا قَدِرْ لَأَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِنَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْطًا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ